الذين آتيناهم الكتاب يتزونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاتلون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي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 فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا